من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليك لو اسمع اسمي بقول لك كرري وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه ارسمني في ليلة نجمة ضياي المع في العين اكتبني في عمرة كلمة يحكوكي انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري لو تطلب من عناية لو تطلب عمري كمان هديك سنين الجاية وهكون راضي وبرحان انت اللي وجودك جنبي حسسني ان انا ربك قلبي بال عرفت من الطريقة تغير حل بحال أدوح بين الحقيقة يا عمري والخيال أنا عايزك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي فقربك مطمن اللي دايما قدامي انا قبل ما بنطق كلمه بتكمل لي يا كلامي وجودك بيكمل لي خليتي حياتي حياة حاساسه بحبك خدني وانا افضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانيه قوي تؤمرها حبيبي وامرك هتقول شبك لبيك جنبك والاخر عمرك هتعيش علشان ترى